إنما يؤمنون باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد وهم لا يستكبرون يتجافون جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم رزقناهم ينفقون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 وَوجعََّ منِنهُ أئََّ يهدُونَ بأَمرنا لَ صبر وَوكانوا بآياتنا يوقون إ ربكَ هو يَفْصِن بينَنَهُ يَوومَ القيامةَةِ في م كان فيِيه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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ